الحمد لله المتفضل على عباده بترادف نعمائه أحمده سبحانه على صرائه وضرائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً أفضل رسول الله وأنبيائه صلى الله وسلم عليه وعلى آله صلاةً دائمة تملأ ما بين أرض الله وسماهه أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطئ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله ما أغزر النعم التي تنهمر على الناس ليلهم ونهارهم من المهدي إلى اللحل ولو قدروها حق قدرها وأحسن استغلالها لملأت قلوبهم بالحمد وأطلقت ألسنتهم بالثناء نعم الله تلاحقنا في كل نفس يملأ الصدر بالهواء وكل خفقه تدفع الدماء في العروق. لولا الخالق لم يكن المخلوق شيئا مذكورا لولا الرازق لم يملك المرزوق فتيلا ولا نقيرا كم من نعمة قد أنعم الله بها علينا وكم من حسنة قد ساقها الله إلينا عافانا في أدياننا من الكفر وفي أبداننا من الضر وأخرجنا من أصلاب آبائنا مسلمين وأنشأنا بين إخوانا مؤمنين وجعل لنا ألسنة نتكلم بها من أفصح الألسنة لهجة قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق وقال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلك الحمد يا الله لك الحمد يا الله على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة قم أخي قم أيها الإنسان برحلةٍ عقليةٍ مع الجنين في أطوار خلقه حتى يصير إنسانٍ سويا، وقم كذلك برحلةٍ مماثلةٍ مع الطعام خارج الجسم ثم داخل الجسم حتى يصير غائضًا وبولة لن تستطيع أن تحصي نعم الله عليك في هاتين الرحلتين اللتين يمر بالأولى مرة ويمر بالثانية آلاف المرات أعضى الله عز وجل الإنسان العقل وميزه عن سائر الحيوان أرسل لنا الرسل يرشدون الخلق للحق ومنح الإنسان القوة والعافية وسلامة الأعضاء خلق له عينين ولسان وشفتين علمه الإفصاح عن قصده بالكلام خلق لنا سبحانه أرضاً تقلنا تنبت لنا الزرع والزيتون والنخيل والأعنار ومن كل الثمرات ونستخرج منها المعادة وتجري فيها الأنهار وتنبع الآبار بالماء الزلال خلق الله لنا سماءً تضلنا فيها الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تمدنا بالنور والضياء والحرارة وأضاعف ذلك مما يتعسر حصره ويتعذر سبره نعم الله في الليل إذا عسَس وفي الصبح إذا تنفَس وفي جمال الخلق وبديع الصنع وإحكام الترتيب قال سبحانك الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين نعم الله في البحر ومن كل تأكلون رحمان طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه موافيا وليتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعم الله في الرياح نعم الله في المال والبنين نعم الله في السكن والاستقرار نعم الله في الصحب والإخوان ومن اجتمع له الأمن في الوطن والصحة في البدن مع قوت يومه فقد حيزت له الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي في سننه قال يونس بن عبيد رحمه الله لرجل يشكو ضيق حاله أي سرُّك ببصرك هذا مئة ألف درهم قال الرجل لا قال فبيديك مئة ألف قال لا قال فبرجليك مئة ألف قال لا فذكره نعم الله عليه فقال يونس رحمه الله أرى عندك مئتين من الألوف من النعم وأنت تشكُّ الحاجة وهكذا فإننا لو أمغينا في السرد والتنثيل لنعم الله لوقف القلم عاجزة ولتقطعت به الأسباب لأن الأمر فوق الحصر وأكبر من التنثيل وإن تعدوا نعمة الله لا تقفوها إن الإنسان لظلوم كفار والله الذي لا إله غيره لا تعرف يا عبد الله قيمة النعمة إلا بفقدها فلا يعرف ذلك العبد قيمة البصر إلا من أصابه العمى فجلس قعيداً لا يتحرك إلا بمرشد وعلى حذر ولا يعرف قيمة السمع إلا من أصابه الصمم فأحس من قضاع الصلة بينه وبين الناس يراهم لكنه لا يستطيع أن يتفاهم معهم ولا يعرف قيمة الصحة إلا من أصابه المرض ولا يعرف قيمة الأمن إلا من تعرض لخطر يتهدد من عدو لا يرحم أو أسباب أخرى مهلكة فالحمد لله على نعمه وعاليه حمدا يملأ ما بين أرضه وسمائه ولو نظرنا عباد الله إلى كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله لو جدنا لو جدناهم يعسون الله حبيني عني فأعطاهم الله أعين ينظرون بها إلى ما حرم الله وألسن يتكلمون بها في الغيبة والنميمة والسب والشتاء وسمعا يسمعون ما حرم الله فهل هذا شكر للمنعم فيما تفضل به علينا أولئك هم الغافلون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ينسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إن كثيراً من الناس إلا من رحم الله أصابتهم الغفلة وأبطرتهم النعمة وقست قلوبهم وبدأوا يوماً بعد يوم يتعرضون للانحراف البطيء يتقلبون في نعم الله يملؤون بطونهم بالطعام والشراء يلبسون أحسن اللباس يتدثرون بأنعم الغطاء يركبون أحسن المراكب ثم ينظون لشأنهم لا يتذكرون نعمة الله ولا يعرفون لله حقا ولا يتعظون ولا يعتبرون بالحوادث التي من حولهم في زوال الأمم والحكومات والأحكام وأنت تعيش يا عبد الله في أمر وأمان فاحمد الله أولا نمكن لهم حراما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا عباد الله لو كان الناس يحدثون لكل نعمة شكرا لكان أهل هذا الزمان أشكر لله من كل من سبقهم لكثرة ما فتح الله عليهم من نعمه آثرهم بها على غيرهم فهم يشتركون مع السابقين في نعم لا تحصى ويزيدون عليهم بنعم أخرى لم يعرفها المتقدمون مع وجودها في الهرب تدبروا معي آيات القرآن الكريم في أخبار أمم ماضية في قرون خالية للعبرة والعظة أناس أغرتهم الخيرات فتحت عليهم الدنيا لكن خلت قلوبهم من الذكر والشكر وفسدت أحوالهم وساءت حياتهم فأهلكهم الله أخبرنا الله عن حال أهل سبع فقال سبحانه لقد كان لسبع في مسكنه الآية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم أشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي بكر خم وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه مما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذُكِّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بردة فإذا هم مبلسون أسوأ ما يكون الجحود عندما تنحدر الأمة أو بعض أفرادها في عصيان وطضيانٍ وخروج عن طاعة الملك الديان مع ما يلعب الله به عليهم من النعم الأمة التي أغفرت مساجدها من العبادة خاصةً صلاتي الفجر والعصر أهي شاكرة؟ لا والله ليست شاكرة أمة تهجر القرآن وتحيي موائد اللهو واللغو ومزامير الشيطان أهي شاكرة؟ ليست والله شاكرة أمة يفشو فيها الحرام والشر ويمنع الخير أهي شاكرة لا والله ليست شاكرة أمة تحارب الحجاب وترفض الفضيلة وترعى تدمير الدين والأخلاق أهي شاكرة ليست والله شاكرة ولا غرابة بعد ذلك أن تشكو الأمة الإسلامية اليوم كفرة الهرب وشدة القحط والجد وانتشار الجريمة فقد أصابتها الغفلة وأبطرتها النعمة موارد الأم عباد الله وفيرة وخيراتها كثيرة وأرضها خصبة وأنهاها جارية لكنها منحوقة البركة منزوعة الثمرة لأنها لم تشكر الله على نعمه ولم تقدر حق قدره فقلب فقلب الله النعمة نقمة والمنحه محن. ضرب الله مثلا قريةً كانت آمنةً مضمئنة يأتيها جزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون وهل هلكت عاد وهلكت ثموت إلا بهذا الخلق الدني قيل لعاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قيل لثمود وَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَدَرَأَ عَنْكُمْ غَضَبَ رَبِّكُمْ فَتَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ لَمْ يَسْتَشْعُرُوا فَيْضَ النِّعَمِ الَّذِي سَالَ فِي أَرْجَاءِ بِلَادِهِمْ فَحُرِمُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ سَنَبِجُ جهدهم وطغيانهم وحقت عليهم كلمة العذاب. قال الحسن البصري: إن الله لا يمتيع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر الله عليها ألبها عذابا. عباد الله حقيقة الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبد، ثناء واعتراف وعلى قلبه شهود ومحبة وسلامة وطهارة ونقاعة. وعلى جوارحه قياداً وطاعة ولقد أمر الله عباده بشكره فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله من كنتم إياه تعبدون نعمة الصحة والمال يكون شكرهما بمواساة الفقراء والضعفاء وكفالة اليتيم والأرملة والشيخ الكبير وبذل المعروف في الأهل والأقرباء وقضاء حوائج الناس ونصر المظلوم الذي لا يحسن التصرف في ماله ولا يراعي الشضع في الكسب والإنفاء ليس بشاكر الذي يمنع الزكاة الواجبة ويبخل بصدقة التطوع ولا يصل الرحم ليس بشاكر الذي يحمر الغل والحقد والبغضاء والضغينة لإخوانه وأولاده وأقاربه وللعلماء والدعاة وللحكام ليس بشاكر الذي يسرف في الأفراح والولانة والمناسبات ينفق المال في ما حرم الله ليس بشاكر الذي لا يسني على ربه ولا يحمده بلسانه يخوض في الباطل والغيبة والنميمة يشغل لسانه بل القول. ليس بشاكل العلم نعمة وكذلك الشهادة العلمية نعمة يحسن بالمرض أن يستفيد منها في الوعظ والإرشاد والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه النصيحة والسعي لحل مشكلات الناس الأولاد نعمة لآبائهم وأمهاتهم فكيف يكونون نعمة لهم بتعليمهم الخير والهداية في حياتهم قبل مماتهم حتى يكونوا أولاداً صالحين ينفعون آباءهم في الدنيا والآخرة الجاه والمنصب والمركز الاجتماعي نعمة من الله فمن وهبه الله شيئا من هذه النعمة فشكر الله بالتواضع وخدمة الآخرين والتفريج عنهم وكسب مودتهم وهذا لا يكلف مالا ولا ينقش خروة عباد الله حياتك يا عبد الله وأنفاسك معدودة وأيامك أمك قليلة ستنضي مثل ما مضى آباؤك وأجدادك وأقرباؤك وأحبابك ولكن بماذا ستنضي بإيمان وشكر وطاعة لله أم بعصيان وعناد وجحود الموت لك بالمرصاد كيف النجاة بعملك الصالح وبشكرك لله سبحانه وتعالى بلسانك وبجميع جوارحك إن النعم تدوم بالشكر والعمل وتزول بالكفر والجحود والنكران وإتآذن ربكم لإن شكرتم لا أزيدنكم ولا كفرتم إن عذابي لشديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أنا فاعل وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون فاستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إن هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى دروانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإفوانه أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ومن شكر الله بذل الجهد في طاعته فعن عائشة رضي الله عنها. أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. فقلت لي ما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ومتأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ خرجه البخاري. ومع شكر القلب يكون شكر اللسان. فإذا أفاق من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري ومسلم وإذا أوى إلى فراشه لينم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا ممي رواه مسلم ومن أذكار الصباح والمساء يقول اللهم أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قاله حين يصبح فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسح فقد أدى شكر ليلة رواه وفده وإذا أراد أن يحمد ربه في أي ساعة من الليل أو النهار حمده لأن ذلك من الأذكار المطلقة وكل تحميدة صدقة رواه مسلم كل آدم يصبح معافى في بدنه فهو مطالب بثلاثمائة وستين صدقة يتصدق بآف ذلك اليوم بعدد مفاصل جسمه وتكون هذه الصدقات هي الشكر اليومي الذي يفك به رقبته من النار أخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل فمن كبر الله وحميد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عظماً عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاث مائة السلامة اسمع للفضل والكرامة من الحديث صلى الله عليه وسلم فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار الله أكبر اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين منيبين مفبتين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على الهادي البشير سراج المنير أبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقائل في ربنا عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين جل هذا البلد آمن ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء واراد بالمسلمين شرا اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيراً عليه يا سميع الدعاء اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذر الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه وهي له المطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجعلنا لك ذاكريك لك شاكري لك أوهين منيبين مخبتين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أغيثنا, اللهم أغيثنا. اللهم أغيثنا. اللهم أغيثنا بغيث الإيمان في قلوبنا وبغيث المطر في بلادنا اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القالطين ولا تهلكنا بالسنين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وإنه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اذكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون